أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إنشاء جعل لك خيرا من ذلك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 مسيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعده مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دور الله في فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم يُوقِعُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رَبُّكَ بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة إِذْ كَانَتْ لَبُشْرَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فجعلناه هباء من ثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا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 أَلاَ إِنَّ كَشَرٌ مَكَانَهُ وَأَضَلَّ نَسْبِيلَا وَلَقَدْ أَنْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبينا ارايت من اتخذ الهو هواه افنت تكون عليه وكيلا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 وهو الذي أرسل الذياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ونسقيه مما خلقنا الانعام ونسقيه مما خلقنا الانعام وانا سيا كثيرا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 قل ما أسألكم عليه من عجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتركل على الحي الذي لا يموت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 نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أن يتذكر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذ ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها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 ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا وقد كذبتم فسوف يكون لزاما